النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروقا وعودا بروقا وعودا مشينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد السادس عشر من ربيع الثاني لسنة ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هل كأم من البكك المرتدين في الخير والرقه؟ هلأك ثلاثة من الشرطة المصرية المرتدة بينهم ضابط وإصابة آخر في رفح؟ هل كأم من الجيش النيجيري المرتد بصولة وكمين لجند الخلافة في برنو؟ البداية من ولاية الشام هل كأم من البكك المرتدين في الخير والرقه؟ من الخير؟ بمعية الله وفضله تم أول أمس استهداف آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية الحوائج قرب الميادين ما أدى لهلاك ثلاثة مرتدين ولله الحمد والمنه وفي الرقة بتوفيق من الله تم أمس استهداف آلية للبكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة قرب بلدة حزيمة ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم ولله الفضل والمنه ننتقل إلى ولاية سيناء هلاك ثلاثة من الشرطة المصرية المرتدة بينهم ضابط وإصابة آخر في رفح بتوفيق من الله تعالى تم أمس قنص عناصر من الشرطة المصرية المرتدة بمعسكر الأحراش في رفح ما أدى لهلاك ثلاثة منهم بينهم ضابط وإصابة آخر كما تم أمس أيضا بتوفيق منه سبحانه تفجير عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد في منطقة لحف جنوب العريش ما أدى لتدميرها ولله الحمد والمنة على توفيقه وإلى ولاة غرب إفريقية هل مصابون من الجيش النيجيري المرتد بصولة وكمين لجند الخلافة في برنو؟ بحول الله وقوته صال جنود الخلافة على ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلة غاجرام بمنطقة برنو أمس واشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وعلى الطريق الرابط بين بلدتي دامبو وسابونغري بمنطقة برنو كمن جنود الخلافة امس لعناصر من الجيش النيجيري المرتد حيث فتحوا النار عليهم ما ادى لهلاك عنصر واصابه اخرين واغتنام اسلحه ودخائر متنوعة وسيارة رباعية الدفع واحرق المجاهدون دبابه. ولله الحمد والمنة واخيرا الى ولاية العراق من نينوى بتأييد من الله تعالى قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أول أمس باستهداف عنصرين للجيش الرافضي المرتد بقنبلة يدوية في حي العربي بالجانب الأيسر لمدينة الموصل ما أدى لإصابتهما ولله الحمد على تأييده وفي شمال بغداد بحول الله وقوته تم أمس تدمير كاميرا رصد حرارية للجيش الرافضي المرتد إثر استهدافها بنيران جند الخلافة في منطقة الخان قرب المشاهدة والله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هل كانوا مصابون من البكك المرتدين في الخير والرقاه هلاك ثلاثه من الشرطة المصرية المرتدة بينهم ضابط وإصابة آخر في رفح؟ هل كانوا مصابون من الجيش النيجيري المرتد بصولة وكمين لجند الخلافة في برنو؟ وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهضنا نهضنا نهضنا بروق القعود نهضنا مشينا سودا نهضنا نهضنا نهضنا بروق بروق Na مشينا na sheena, na sheena, na sheena,